فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيما سمع الله لمن حميداه